انما التذليل على الذين يستأذنونك وهم اغنيا انما التذليل على الذين يتسليونك وهم اغنيا ارفعوا بان يكونوا مع القوالب وضرب الله على قلوب فهم لا يعلمون